بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا ا ل م ُ ز َّ م ّ ل قُمِ ا ل ل َّ ي ل َ إِلَّا قَلِيلًا نصفه أو انقص منه قليلا أو ز ِ د ع َ ل َ ي ه و َ ر َ ت ل ِ ا ل ق ُ ر ْ آ ن َ تَرْتِيلًا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 رَبُّ ا ل م َ ش ْ ر ق ِ و َ ا ل ْ م َ غ ْ ر ب ِ ل ا إ ِ ل َ ه َ إِلَّا ه ُ و ف َ ا ت َّ خ ِ ذ ه وَكِيلًا وَاصْبِرْ ع َ ل ى ٰ مَا ي َ ق ُ و ل و ن َ و َ ا ه ج ر ه ُ م ه َ ج ر ً ا ج َ م ي ل ً ا وَدَعْنِي و َ ا ل ْ م ُ ك َ ذ ِ ب ي ن َ أُلِي ا ل ن ع ْ م َ ة ِ و َ م َ ه ِ ل ه ُ م قَلِيلًا إ ِ ن ل د َ ي ن َ ا أَنكَ لَوَجِحِيمًا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 ف ع ص ا فرعون الرسول فأخذناه أخذا و ب ل ا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل ا ل و د ا ن شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه ت ذ ك ر ه فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إ ِ ن ّ رَبَّكَ ي َ ع ل َ م ُ أ ن ك َ ت َ ق و م ُ أَدْنَى م ِ ن ث ُ ل ُ ث َ ي اللَّيْلِ و َ ن ِ ص ْ ف ه ُ وَثُلُثَهُ و َ ط ا ئ ِ ف َ ة ٌ م ِ ن َ ا ل َّ ذ ي ن َ م َ ع َ ك وَاللَّهُ ي ُ ق َ د ِّ ر ا ل ل ي ل َ و َ ا ل ن َّ ه َ ا ر عَلِمَ أ َ ل َّ ا تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ م ِ ن ْ ك ُ م مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ و َ ا خ َ ر و ن َ ي ُ ق ا ت ِ ل و ن َ فِي س َ ب ِ ي ل ا ل ل َ ه ِ ف َ ق ر ُ ؤ ُ و ا مَا تَيَسَّرَ م ِ ن ْ ه وَأَقِيمُوا ا ل ص َّ ل ا ة َ وَآتُوا ا ل ز َّ ك ا ة َ و َ أ ق ْ ر ض ُ و ا ا ل ل َّ ه ق َ ر ض ً ا ح َ س ن ً ا وَمَا ت ُ ق َ د ّ م و ا لِأَنفُسِكُم م ِ ن ْ خَيْرٍ ت َ ج د و ه ُ عِندَ ا ل ل َّ ه هُوَ خ َ ي ر ً ا و َ أ َ ع ظ َ م َ أ َ ج ر ً ا و ا س ت غ ف ر ا ل ل ه إن الله غفور رحيم